قادم قادم قادم جيش اليكم يقذف الرعب عليكم نحو يا جند الاعدي غدر فيكم قادم جيش اليكم يقذف الرعب عليكم نحو يا جند الاعدي غدر الجبار فيكم قدر الجبال فيكم إن دعى الداعي أتينا المناية في يدينا نردع الكفر ببأس انطغى يوما علينا إن دعى الداعي أتينا المناية في يدينا نردع الكفر ببأس ان طغى يوما علينا ان علينا قادم جيش اليكم يقاذف الرعب عليكم نحن يا جند الاعدا قدو الجبار فيكم قادم جيش اليكم يقاذف الرعب عليكم نحن يا جند الاعدا قدو الجبار فيكم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 فَتَعَلَّمْنَ طِعَانَا قادم جيش إليكم يقاذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعاني قدر الجبار فيكم قادم جيش إليكم يقاذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعاني قدر الجبار فيكم قدر الجبال فيكم زاحفون للمعالي صامدون كالجبال في سبيل الله سرنا بالأعادي لا نبالي زاحفون للمعالي صامدون كالجبال في سبيل الله سرنا بالأعادي لا نبالي بالأعادي لا نبالي قادم الجيش إليكم يقاذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعادي قدر الجبال فيكم قادم جيش اليكم يقذف الرعب عليكم نحلو يا جند الاعدي قدر الجبار فيكم قدر الجبار فيكم زمجري يا مدفعيا هزاري يا بندقيا يا رياح النصر هبي وَامْحَقِ الْأَعْدَاءَ هَيَّا زَمْجِرِيَّ مِدْفَعِيَّا وَالزَآرِيَّ بُندُقِيَّا يَا رِيَاحَ النَّصْرِ هِبِّي وَامْحَقِ الْأَعْدَاءَ هَيَّا وَامْحَقِ الْأَعْدَاءَ هَيَّا قادم الجيش إليكم يقادف الرعب عليكم نحن يا جنة الأعافي خدر الجبار فيكم قادم الجيش إليكم يطذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعادي قدر الجبار فيكم قدر فيكم. زنزلي الله أكبر زنزلي عرش كسر عرش قيصر وادحري كل كفور قد تعد قد تجبر زنزلي الله أكبر عرش كسر عرش قيصر وادحري كل كفور قد تعد قد تجبر قد تعد قد تجبر قادم جيش إليكم يقاذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعي فقدر الجبار فيكم قادم جيش إليكم يقاذف الرعب عليكم نحن يا جند الأعي فقدر الجبار فيكم قدر الجبار فيكم قدر الجبار فيكم قدر الجبار فيكم